تم تسمع يسميه العلماء سمع لا ينفع بمعنى أن الإنسان إذا لم ينتفع بما سمع فيعد كأنه لم لم يسمع والدليل على هذا عندهم وهو حق قول الله جل وعلا قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا أي أهل الكفر لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير ومعلوم أن أهل الكفر كانوا يسمعون وإلا لم تقم عليهم, لم تقم عليهم الحجة لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع أجيبوا سمع انتفاع لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع وقد مر معنا في دروس مضت أن القرآن يجعلوا الموجودة إذ لم تنتفع به كأنه, كأنه معدوم كأنه معدوم فنفوا عن أنفسهم السمعة رغم أنهم كانوا يسمعون لأنهم لم ينتفعوا بما سمعوا قال الله جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فشباء حال الكفار وهم يسمعون الآيات والعظات ولا يقبلونها كمثل بهيمة الأنعام التي يناديها الراعي لكنها لا تفقه ما يقول رغم أنها تسمع صوته وتدرك حسة فهذا سمع عدم سمع عدم انتفاع